يسر مشروع كبار العلماء بالكويت أن يقدموا لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم أيها المستمعون الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته قوله تعالى وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض قد قدمنا في هذا الكتاب المبارك مرارا أن الظلم في لغة العرب أصله وضع الشيء في غير موضعه وأن أعظم أنواعه الشرك بالله لأنه وضع للعبادة في غير من خلق ورزق وهو أشنع أنواع وضع الشيء في غير موضعه ولذا كثر في القرآن العظيم إطلاق الظلم بمعنى الشرك فقوله تعالى والكافرون هم الظالمون وقوله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وقوله تعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا وقوله تعالى عن لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم بأن معناه ولم يلبسوا إيمانهم بشرك وما تضمنته آية الجاثيه هذه من أن الظالمين بعضهم أولياء بعض جاء مذكورا في غير هذا الموضع كقوله تعالى في آخر الأنفال والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير وقوله تعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون وقوله تعالى والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات وقوله تعالى انهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله الآية وقوله تعالى فقاتلوا أولياء الشيطان وقوله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه وقوله إنما سلطانه على الذين يتولون الآية إلى غير ذلك من الآيات قوله تعالى والله ولي المتقين ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه ولي المتقين وهم الذين يمتثلون أمره ويجتنبون نهيه وذكر في موضع آخر أن المتقين أولياؤه فهو وليهم وهم أولياؤه لأنهم يوالونه بالطاعة والإيمان وهو يواليهم بالرحمة والجزاء وذلك في قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ثم بين المراد بأوليائه في قوله الذين آمنوا وكانوا يتقون فقوله تعالى وكانوا يتقون كقوله في ايه الجاثيه هذه والله ولي المتقين وقد بين تعالى في ايات من كتابه انه ولي المؤمنين وانهم اولياء كقوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله الآية وقوله تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور وقوله تعالى ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا الآية وقوله تعالى إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وقوله تعالى في الملائكة قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم الآية إلى غير ذلك من الآيات كما تقدم ايضاحه بأبسط من هذا قوله تعالى هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون الإشارة في قوله هذا للقرآن العظيم والبصائر جمع بصيرة والمراد بها البرهان القاطع الذي لا يترك في الحق لبسا كقوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أي على علم ودليل واضح والمعنى أن هذا القرآن براهين قاطعه وأدلة ساطعة على أن الله هو المعبود وحده وان ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم حق وما تضمنته هذه الآية الكريمة من أن القرآن بصائر للناس جاء موضحا في مواضع أخرى من كتاب الله كقوله تعالى في أخريات الأعراف قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وقوله تعالى في الأنعام قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وما تضمنته آية الجاذية من أن القرآن بصائر وهدى ورحمة ذكر تعالى مثله في سورة القصص عن كتاب موسى الذي هو التوراة في قوله تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون وما تضمنته آية الجاذيه هذه من كون القرآن هدى ورحمة جاء موضحا في غير هذا الموضع أما كونه هدى فقد ذكرنا الآيات الموضحة له قريبا وأما كونه رحمة فقد ذكرنا الآيات الموضحة له في الكهف في الكلام على قوله تعالى فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وفي أولها في الكلام على قوله تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب وفي فاطر في الكلام على قوله تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وفي الزخرف في الكلام على قوله أهم يقسمون رحمة ربك الايه وقوله تعالى في هذه الايه الكريمه لقوم يوقنون لانهم هم المنتفعون به وفي هذه الايه الكريمه سؤال عربي معروف وهو ان المبتدا الذي هو قوله هذا اسم إشارة إلى مذكر مفرد والخبر الذي هو بصائر جمع مكسر مؤنث فيقال كيف يسند الجمع المؤنث المكسر إلى المفرد المذكر والجواب أن مجموع القرآن كتاب واحد تصح الإشارة إليه بهذا وهذا الكتاب الواحد يشتمل على براهين كثيرة فصح إسناد البصائر إليه لاجتماله عليها كما لا يخفى أيها المستمعون الكرام حسبنا في هذا اللقاء ما مضى وقد بقيت حلقة واحدة في تفسير سورة الجاثية مما وضعه المؤلف رحمه الله فحتى نلقاكم قريبا إن شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته